يسألك ما عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا صالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في يقولون يا ليت ما أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إما أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا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 وَمَن يَضَعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّهُۥ فَآزَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ وَٱلْجِبَالُ إِذَا أَنَّتْ أَن يَحْمِلَنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا